اشتركوا في على نهاية محمد وعلى آله وصحابة أجمعين بعض عن صوتها في فصل كمية أفرخ صلواني واجويا أفرخ أسلنا ميرو إلا كنفين اللي قلتوا كذين عاصو مذو حينو قدرنا الشنال والديوية ويحلقوا له هاي لغب حيو أطبعوك صحابة وعينهم قصة يقدروا أراد ألا سوى حرام حينك ونوابختي لمنع من كراه قفكي حرام رني عند كرأن لآخر السحور اللي عيسى داريا كرأن لآخرية كسر صباح كاسيان كرأن لآخرية كسر صباح عطاه حاضرين يا, حاضري يا أصل اللب هو اللهية دولة دولة قران فاقية مرحبا شو حاجة أصل اللب هو حاجة فانك أصبح وحيد وهي يا حاضرين حاضري بضن أخا إتواح الغيب هذه حافظ دينا يتدعب ورقا ايوه هو طبعا هو هل أنه مرضى يسير وحنا هو عقلي وحنا هو شرعي وحي عقلي يتلميحا ذي إشارات يوحى سوى وحاس وحنا هو شرعي وعينة لقال عليه واجبه النبي قال له حكسه وزعاد صلى الله عليه وسلم في معصية الخالق سوى anagu waxaagu waxa ay mid go'eley inay soo heeli taa bakhtin ceel lagu taale iyo awr quluqalo qaba xaram diinta islaamka ma banaano dadku dadka barkoodba waxay ku marmarsiyo waa sadaqo sadaqada xidid iyo waxa ku ميا وحولي مساقين تروح راسي يوم ميا صيّا وك الله استعمال إسلام شقاق كل حين لا من حبين شقاق كل ولا حديث كل ولا من شقاق كل وحلال قبضي بكبول كوني لاحن قلت الحاوية هنا وقالاني وانيب وحلال قصة مرسولا حلاش هدين لو قد ايو مياه مركز حاوية انبال حده حتى لقد تلواي مياه انتا حاوية انتا يوال يورا لك رسند المحل وطرسماي هوشا ما بريس الاثرين hawaalaha dadkiina iisna yeena dadu haajirada dongor iyo waxa weeyaan safti iyo xaraaf kooni alaabtoodi wataa iyo midraafodoodi oo waxa weeyaan halka lagu taagan codoom in kontor yar oo هذه الحديثة في صح والي يجسري وقواص الغيبين لكن فقط إذا ما أدتم كحافظة المحالة السودانية إلا فريسية وقالتها لقالي إن حتى حافظة للفريسية وقالتها حرام لماذا قلت الدينة إسلام كليا وحويه الشرعية إسلامكو قد كما تعصياني تأصمع وحدث الآرام رخاص حاويين إن لله وإنا إلى راجعهم إن لله ما أخذوا ولهما عباد وكل شيء عنده بعجل مسمى فلتصل تحت السفلى بس كثمر أستاذين إذا قل إن ثمر قاتلوا ما شنعت فتنه إن أهيم أشي باربارو مروي يرفع كلاس باربارو قتل درجوس أهيم أظهر ملاحة وحوية وابلودة مترية إذن أنت يريد أن يصور دشان أممم أممم أممم أممم أممم أممم تأثير جيد نفس الدرغوية أممم أممم أممم أممم تأثيرا وحلوسي تهمي العقل أطلقه العقل أوروية حين جاربا ما جاربا الصبح على شوك يا ناشا أجراري يمد أعلي يا سادك تضبطش روح الله قبل قارن كروب حضرة ملك الصوقة بحرفضه وكل حنا حدا يذكر حافظين لكم الميرم أما حلاش تدش الجيران بيا لكينس يا ميرم بس حافظين كتب سادك تحاور يا مسألة سواء مسألة حرام جدا حديثك صرنا كأي جو تروح كوس ولا في الإسلام فروحين كوش يعني دليل الآن هاد مين صيد أدوزنا إذا نغنكتو وضنو بداية لله لا عقرة في الإسلام ولا صلى الله عليه وسلم جوضع إسلام كمجرؤ إنو مصر وكسوكا إستموليا أصلا جوضع مجرؤ حديثك إياه أهدوحي صلى الله عليه وسلم حالا صار يا جورك هذية كعبرة وضحية كذلك اللهم اصطعان على الصلاة غير صلاة مصطاكيد هينو الله سبحانه وتعالى كذلك أعطال هيري بحافظة ما يستطيع إليه سؤال إليه قف مرتبئة وخويني أعطال قصة وديه سوكا وحيا لها إنه أصب الشرعي وكسر حيوه سمعي أفهمي الشيخ من البعض الحلوي دي كتابك يسمى مجموع الفتاة والإله وهو الحلوي دي سؤال أهل الله يسأل أنت على الشيخ من أنه يفوق له بل كورا الله ينفع قال لنا حدول إليه بغرياء هيدو بغرياء هيدو حديوا لي لكن لأجل الشغري إليه الى مداما نعمل إلا ما يسري وان الشغري يا إلهي, الهي لأن كل شغري صح شغري وبنائي لي سادرت جورع أفضل في سواحرة لأن عبادة أفضل هو محي ومنع أفضل في إلا ذات المنع إلا شرعه حب النيموية جورع ملك أفضل في سواحرة ووحو شرعه فصحان بمرغة الوغلية ثم ملك الشرعية فصحي dibacsiyinka kale wada to waxa kamida waxa meesha taala iska fiile sawra hanyo yar qadiya agoon balay qadiya markii inta agoon xore ib la soo qaado bawri laba to meeshii la soo siiyo nilaha barko dow ne faal qala arigu istago hawl tiyo ya ga ruu joqaro si cadraan galo si لا walaal barcuu agoon ku xuray indi baa haddana isla soo qaaday baa waxaas ugu guriyaydi la keenay guriyaydi baa lagu qaray mar ka soo dabarad dhan ka lagu qeynayo billahi aleykum assayna qorayaan dadshay waxa dhinteen markan maaran ka siiyeed saddabad ka tihiin إن سيف المرقى إن شاء الله بيصير محيّن إن تعلمون مروّق كل كتاب المرقى ألمو الشافعي كتاب قصة أمك اللي يداو حكوا السواني وحن ما عيا وحيالها في الدولة يقرأ نصوت غالي <تصفيق> أموا وحيالها ميت كلوا قبل ما ما عيا الشافعي لأنه يثير الفزعة مروّق عنا ياوي وذاك مروّق عنا يا سبب لوحده ضمن في الشريعة الإسلامية معها شيخنا ونبي محمد الله عليه وسلم ديار ملوكه وكون حقالو جيب ابو ديو وحشي شهدي قالو ح ديار مولي ثي ابو بكر عمر بعده ثي محالو والله انكم صاروا شيء جديد يا فأدركت الاحتياط فحافظنا من أوله أصلاً حتى ظفر هذاك عبد السلام. <السمتها> شو نقصي حتى ظفر ما شاء الله كان أبوه حباوبي روزي ما حوالا على كم خيامه. شو بدأ؟ تعلمن. حوالاً وقدادوا قدادوا يس. أيها حرامي تخلصنا. توك ماذا؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ عرص الله عليه <Oxide> وسلم قريبا أما حلال هل هو جيد وحل ديون وقصيه إنسان لقريبه هو الليل عشرية وضكي حلال أما هل أما حاصرها اما حافظها ويما دين وحلتنك المجرم بطن وان حطا اياك حاطنا نوصلين بطن وطقامها لابد اننا سعصرون جعفر قنامي طالما انخلوا لانتي وانهم اسمعوا لآله جعفر طعاما وكما قال عليه السلام جعفر ايه الكليسة قصة ميه يرخيشينغ يحرام بني سعصر وهي haw iyo ku tacay waxal maasiye iyo haw iyo masiilaha ku dhaxbay halmaasiisena wax samaysana dun sa qoraa qos samayn mudhuu dad markaa amray iyaga in wax loo qabto soo mar laakin walla sah qof kale qayb soo iyo hadii jeeyay hawsha waxa wax loo tabanay la حافظه مصر الانسان ولا يقولون ان ولا الانسان كريم عندك اقدر اسلامه ارضاه الوحاول يسوش الرحي يا با يا ماركو هذا الوحاول صنعين با ملطي اكتب الحياة مياه شقّل اغب مجلسا عن اي باران دولار في مطقة انا وادسين لدولم وكا okay. في عن اغب مجلسا اغب الله محاولها كيف تلك <تصفيق> يا كفغي صغير يا إلا كيف لنا؟ ثم إلى صاحب أصب إلهي طوبو قفص إلا في السم يشرب دري باص أيها ويا دم مالكنا حرة يا الله يا عبد الغادي يشاء مكر سني ما كقادر يمسونه ولا ماي من ما ماي وح مديبة وشيك يا واحد باص إلهي وإن لقاح الصلاة الملكة وحاولياً حتى ودردل مرتي الله يريه قرآن كان إلا أخليه ملكة شاكية مقابل وقارية مبقى ملكة شاكية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعى صوت وراوي من شاكية مرتي عنو الشاكي إلا أنا حيثي الصلاة والصوم صنقي الصلاة من فجوه صنقي qofkii la soo xiray ma idiyo wax la qariyo aqidi iyo hawlahaas ma aanu malkaas ka marayaan halisu weeyaan waxasay marba waxaan maraynaa ilaahinta laga cabsado waxa la iska daayo hadii la xala la qalna adoon ka soo qab اندرس، بيج أروم بالمركب هذا اللي قلت حبي إن المرسيوي ذميا قرانك يا أخي وصح بقى حنا بلادي أي ماذا وصح كسر يا أخي حبي التي سكر حط حط معنى شري واندلسنا وحيارة كذا وحهم من أي تعرض إن المركز حويان عن سنة سمانا فاني من عسيرك في من عسيرك حيث من جريدك وطالبك من جاسور الله حك نوية عندما بانك والله يا أصحاب الصفاء بانك اوية عندما والله بحكريتهم عليهم ودقى رأي ويهاني جانبه دقى بحكة محاول يا هنك محاول يا الله tay inta soo qab oo joogso oo walaal soo ku yado iyo Soomaa inta ma qab oo soo socon walaal aad loo gelaalo aad misalada haa loo gelaalo waan mudan waxa yaa kem bagli mees haal maro kem bagli mees عجيب ما رسمه سلتو هذا هو حاوي يرسمه يا رجل صور أحياي من غاص وحوي يموت بلا يكل على قلبه يم في تنكر يبى يمشي بلا يكل صور رجل صور لو رفعه خلبنيه على أول جبل له سبل صورة طاو وبنى عنده سبل صورة قادي حبيها يا جم حياي يا أقولش habra ayu tukri waxa aanu ma soo mari ge doonayay inta wax badanayaan oo inta gabadhiye istaamayaan suuqa oo tukri alba haba suuqa dadaxmaye ay togoowlo haad aad gelo kana soo tiyada ay dadku ku qooday ay tahay meelo meelahan ay ku een xawreeriyey wa maayo lagu dhacay waxa nagu dhacay san naxdooda uu sameeyay umba waxa uu mar ka soo waayay waxuu ku er qaladmay eegana ku doonimaayay uu idayey madawba baye ba number tii waxay sameeyay xayid iyo galen xamadu با واحدة اتفاعن كل عنه يانا ما اشعر قوغرطي جاتيس اا قوغرطي يقولون او جدا يبدأ انا يا ربا يا ربا يا ربا يتعالي واش ياسعوني اقري في غسل ميوت من كبيرتان لزوفة يانا قبل غسل ميوت و وحاول يطعميل بدنه جيركيسه كاعي له بالماء بيها و اسمنته و اتميسه فلا يغسل ما يلسو اتيه لرد يساورو انه ما يلو وان يزل القدره و سخره انه كسولين ان جسنكيسا وان يوضعه و انه ويسي يدلك و يجيب بدنه بدنه وحاول يان جيركيسه باستدلالين و هي سب البلماء بيها و انه كف شده علين فيث ثلاثه ما ثمين اذا اصله وحاول ير الى جرف قوالعيه انتو غتميس qof iyo wanaag oo tohowo uu isinjeeyo kadib markaad u isinjeeyay insaamadu ma hayayso waxa sabinaysaa barashani allahun subhanahu wa ta'ala ee barasho hada xaq ka qabtayso waxaan wax ka qabanaynaa soomaali والعточ neighbor wanted an من eagle and a lord were a queen and two people They wanted самые of us Broadhui Locations we д upon the earth We sell alaiah and we wear our 我们 א� tecnene As we 21 Samuel You see them Men are causing love us Of course this is what they do We were just finding more symbols the לו which is the same Up that Sayon explica Right ام سمور خي دمر قدي الله بيو شو ما ماي صباح صباح بيو شو دير قالو زو غادي تاب كرو وحي سي قاولو هسا ان وخا كلو يولو ما قاصحين وصحيين ان كنت اصلا يوي سيجين وجيري ميدتي بيدخي مديخي ديهي برو سي ميدتي بيدخي او يزدو مرصاو دمهيو كو كديمديه عن ميدتي باللابيا ها واخوياان ديعامو كمرو كو كدة موجودة من ملكة وحصار كان صوقة بنا يوش حط ما يروقنا على كل <سؤال> وجه، لا على كل مرخوره على كل ودغارسنا يا بني حام، كدة باقى كل واحد لوجد جبينا يا حربك بعد أن ترغي أن يساعد في قوة أنت ولا يدل وحي وضع صحنا على الأشياء قضي ياشي حضا وحينا مرين أنه إليه قرض مرين ومسلم شور بحن إيه وحن نوز من داخل خفر بيقوا بالوين الميجي كد منك وضعوا بالوين بري شور بحي ويقلوا بالوين ويقضوا حتى هو بالوين العليم مرصد حضا وحن صدح الجار الذي يصدح جارنا كذا mar waahay marwa markood gaarisidii tirsii soo dhan mar la waan mar ka shaambo ku jibisoo mar la waan mar ka sharqaacinayso wax kala ma soo ma fahmin ee intaas halka waxa weeyeysta u meed soo ma fahmin wax meere meereye yaasha ku yoonaysa أعاقص ملوميرين. ترى ليه؟ كيف زاد؟ من غير شعبيين وحوقا الموحظوس الصورية وصرش زما حديه وصرش زما حديع فربرات يوش كبران وجالب يا ربنا والو بكم. نسي. قوميتي ما يا، يا ماما أباش بسألك، ما، آه، كم شهر دار شو كذي؟ ما قدره حاويه ما في تفيل ميت, ميت ميت لك عنف، أقل كفر كفر مره، أو يعمه عنيرته، مره مره وين بالودود ليه راح، ها ها qaalo qisaas man ولا adigu la joogso wadaadaway oo sharciyaha xakamaysa meel ka qarin faudeyn istiyoobde haddii ay ku jiraa wadiirta hay'adaha waxba ka dhimiisa baxbade magtaaso ka dawladda oo daro noon ishtiraamo luguna dayo ama wax aan ku jigan suumada feeb waxa uu sabahan weeyda abu soo meedali raasoo اووسان او بيدو ازامو اقل الكفار يتفوا حويره صعوبهم مر او يعمه عام ينس جيركي صددمي ادبي مسكه او غاويان وكب دالان دوهينان صدق <تصفيق> ما تصول بان ولدان حويان وخ ميراد مر قاص حويان كدي الله جل سنها marka wuu diliisoo wuxuu leeyahay inuu dhan hayso kad bay soo laabta oo fadhay mooto iyo yaa kala من dadu guushaa keebin oo haad caday markaa wadaad oromaa oo doowr soo baxaan baa soo taan taa uu yuu yuu markaan kan kuro waxa wayn xal loo qabo man kuro oo dadasay lumii annagaa ma ka sabaxu sida ma wax sharci walaalaysan bal keen ma ku jira xadad qaro sayo xadiga taala kadib soo ay soo dhahayay gelyasho waa ku dagan ilka inta aad isku meelay tid muxawwar walaalkii oo sabaxu baraduhu qorayso caafud cadawada in dhalinyaradu ku jiraayay diiday wiil wadawada kimiga oo dhahanagaa oo dhinaa xun doob qaldanayo galay meeshii waxaan ku dagan ka aqabulu kafan kafan waxa weydo sooban warooyo xum waxaan yelin ka jumad inta kaanusan lawalil wa jullinkam sarafa lafaifa sabbah marada beer walin maratiga wadina qaminsu dura iyo gunci iyo lifaafa tala marada beer oo daaqero umbal samin lo maro daadheer badana annagu lo maro daadheer waxa lagu kanfa ina ee mid waxaan ما markaa meeqa kadib xadiis afki ama diin sanqiyadii uu ka keeno meeriga ma lagu cilmiyaa insaan baa laga meeydi xadii xagga damba uu qaadi haa waya lo galay laba googor baa lo mar kale iyo go iyo xirinada lo lo xiriis tar soo duru la تبعا سوق هاستوري يالي سوق إذن وحاولي يولي طاقة فتاة لو مرى وقاير لو مرى وقاير ايها لو حاولوا قد شمتها مرى ويألو كنقيا لأن حاولوا لها طبنق وزايدة الأعوال دي ما شبيه ايا ايا السماح عفوا في اركان الصلاة في في صلاة الجنازلة اركان تيدوا أركان صلاة الجنازة صلاة الخانة صلاة الجنازة الخانة تصل عطوات الله وركوع ياندية تغط باللي يستوه كان قلبه قانسو وصل صلي صلي الجنازة والغات لميجرو باي عير وحنا قلبنا فوق وصلاة جنازةنا تمانية ورغم ذلك الثاني كله تكبيرات ما فر الثالث القيام للصلاة على القادل فوق أوردية الرابع أكفرات قراءة الفاتحة في هذا الخامس كشنانا الصلاة عن النبي والوصلي صلى الله عليه وسلم بعد أس... آه... ثانية طلبات بذيب السابس الدعاء للميت ميت والله دعائه بعد ثانية تصليحات بذيب الصالحة تضبادي السلام عليك عليكم إنظم عليكم حاولية سرابة جنازلة مركز روى لتمنى الجنازلة تكون وتكون الجنازلة تكون وهذا لدينا أكبر تكبيري تكبير تكوبات الله أكبر بعضنا شد من فأتحايا واقعي صلى الله عليه وسلم الله أكبر ملخات الله نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام تكبير تصدحات وحاو صلى الله الله أكبر ملخات الله نبي عيادة محمد جيدة تكبيرك أفراد من خال الله وكبر تراهم ألي وصيام والصوم وعليكم السلام وعليكم الرسالة. لكن من لجأت بالإنكار تكبيرك أفرم صم بالعارفين كرات لحد العارفين كرات سجى خير صوم كي صوموا العارفين صميني إنت محاولة من جا تكبيرك صبحاء مني كلود عندي سما. صمت صبحاء مني كله تكبيرت أفراد من 200 سبا وشيد عين تكبيرت من 200 سبا وشيد عين من 200 سبا وشيد عين من 200 سبا وشيد عين من 200 سبا وشيد لكن وحافي عند باتكم دامين الله يساك أثر تكبيرانا إلا قرصان أثر تلقصان صح, صح. ولكن كيف نعاوى بناتي بني بمح دمر هما قدت من واي ضورم نو توت گن کرم ان توت گن لا سنور ضعيف الدفن تمام هو في قبر في, في دفن الميت أقل الدفن ما يلتئم عصا وحاوير حفرة قد او تسمى قرون السرقي حتى اوتيسا وتحرس من ليس من الصعاب هلا ما غميسن اقامه واقعا في لنه يو بسط قامة من جوجه يو بسط قامة في لنه ويوضع لدجل خده أمن فيس على طراب إيجاد وشيلا ويجب حواجب يتوجيه النوجهي إلى القبلة قبل الحمد للنوجهي سابقه حواليا حباش وحواليا سترا قد أم آب السجرين آمان قامنا أحد حالا سيدة وكلمة halkaa kii si dhaadheed loo jeesiiyey axmed dheer iyo bakasi gaagaw walu ku jirayno isla axmed dheer ka marka aanu noqonaa daa haa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 سلاسقين وصلوا كفنق اه إيه والله صلما يا واقيم اللي جوا لك عذرا وحواري يا إيه رضي الله عليك كفنق ضع وأنت يا ردانك ولا يقابله تنصيب ولدي وحوادم يتوذيه ولدي لل القلة تقول له حجده فاطم في ما ينبش الله في الله صفق الميت ميت, ميت وحير الله صفق بالشر ينبشوا الميت في كل اوس وصدق لاربعه 8 10 ارباب كاملان من ما لم يتغير مرخنا يسبدل ولي توجيه الى القبلة قبل راهت لي وحو يوم مال المال الذي لا اصل الى دثنا ماهم يسون خلال الصوم وللمراه الجوده اذا دثنا مر خلال الصدين وهذه مع معد لالاصو كان اي سو حياة حياته لا بمعنى أسرع ريوانتك ماذا بميت الله صوفك إكرا كو حدياً لم ولا صوفك إكرا لكن بالشرط وعند الدور الصوم بدك تقدير فيها يقاننا بوحي قدريان قفتاً مياه مرخة صحاة وياه لصوف اللهم اسنعاني ميوت يسمى الدور الصوم أفضتاً عشيئاً ميلاها تغريباً بيقارتون كوقدران كلام رقواء حلقة يا الله دفك في عنا بلنا هرامي ودور الصوم بأصور أقلنا ولذلك arkay waqti misxaabada waxa dhacday أن wayaan aasmaan 6 bilood ama isbeddelin oo mid dadboon soo sii sii Jaabrun Cabdullaahi xisaabiga leeyahay Aadii Xuseen waxa raamaha waxa ku dhintay dalal tolid Dagaalo ka soo noqday xisaabada aad baan loo laayay waxa waxa dhacday ee saddex qof iyo نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله من وسلم صلى الله عليه وسلم ننكي دونه أبيه وحاولي ملجوني اخو آسه اخو آسه في سعر مغارب كثم اياهي ارغان صلى الله عليه أبيه وصفر اللي حبله كذب السبه وحبه القبيب إلا دكتاس أيان يرى أباره باكارعني بس أرى إني يرى أباره ولي اكتر انما يرى عرجونا انت هذا الدور في الدولة شهر ليعاكا intaayno waxba ma hayin faasoo ka margo sida quldada in moodeyadii la loo bayna yadaana wala soo faqii aduna wali doorsoomi aduna wali doorsoomi ukalaanka malna wa yadana loo soo waxa weeyaan wa soo saari sayo hadib aqba qolkon ama hal milyan gaar isabey soo haddii weeyo hawl yadoo xaraha yartay 100 biliyoon biliyoon heer asbaatay waxba inta soo la soo fadhiimaayo ana waa mustad ka weyn baa ka dhallaysa sababtediin taasna wax cusub badan baan tirahay waxa weeyaan ee dadnaas ku dhawayd Kalmin Wallace waxaa waxa wada isiri لا إيش أمر خالد الله صوصارو الله جاه حق ودي المعنى الله صوصارو إنه نور هذا الغيام هذي هوش أشي حقيقة يتعي ولا صار هنا؟ هذين حقيقة هنا مايا. تمن الله السلام. صاقي. علاك الله صوصاري شرا وحاكم ذم. ماش هذي قبور جار أيهيم. قبور ترجع لهم أنا ماش المساجد اللي بتصلي الله و الله والله تعالى شرام ما يساعدي وحاول يمساجي لا حي مساجنا القبر الرسمي قبر اللي غخصبيه اما خديسه لغه سميه اما خديسه ورا لغه قبر يا ولا صالتي قورها شنو قال دين انا مساكه ماشي حق لين حدي قبري مساجي سوخ دين حدي مساكه ورينا مساكه حق قبر يعني ماشى الصلاة لأن كل شيء ميت. سموي. أمشى عنده. لا. حلاه هذا يقول بيه. وااا حبي أنا دمر ما حلاه صاروا دمر خو جا دم كراي سال. درس جبر طول كراي سال. درس حماريام. فش لعنة وهي فصل في, في حكم الاستعانات كالميسق حكم كي الاستعانات كالميسق اربع وخسام واثر قيبوت مباحة مذوى البنان وخلاف الاولى سلح بوم خلاف سن ومكروهة متراهاء وواجبة مذواجبة فالمباحة تيب بناني هي يدوى تقريب الماء بينصر والترويان وخلاف الاولان هي يدوى صب الماء بيه الله وشره على نحو المتواضع توسيس سنة يحميها ولما كروها تنا هي يظل منقص يصوناتي يوصل ميليا أعضاء كنيسة والواجبات تواجه هي يظل المريض قفتنصني يصوناتي إن ذا عزي مرحنا توسيسنا طيب استعان فيها كرمي سجها تصالح ويس توسيسنيا ويسرع طفه ذاتك على ميسته ولا يمألكه أفر بينك لقادرنا من ذوي بنام صحيحه وحوي يانيه بالبياء الصوسي هذا ناسيف ريسطين وحوي ينكد من رحات البياء الصوسي هو يسيسي كفى كل صح صلى الله عليه وليه مألكه ومن خلاف الأولاء خلاف الأولاء مع نيس وحوي نص حرب يان مجرو وحوي نص إنه كراه كراهنا معها وكوسي لكم يرحب بوجها هنا صميمه وياه أوصل يرحب بوانيد لكن ثلاث سنوات واحد بعطا ساس مني لكن شن إله حليه تكبد يكيله يوقف له يسوي هذا لغير لكن marka بعطا مالي لكن ما ركروه يسيين يسوه برا كيس يوأوليه ينوقف سنا هذا يكره هذا وحوي ينقف على حليسي وأمليته والله ممدود ويسيس تانو خذوه ولا يمشي عن يده نوكراه تواجب فينا وحويه قصي حبي وحنو الصنيا كم الصوقات وجب يسي وحنو الصنيا حنو وحيه ولويسيس الكريم ويسوق عن طلنا قاعدين كريم أذنوا إنا الويسيس ومسألة الصحة وحجم كوبة وتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على اسم العدوان بس أنكر بارفاس الجريب الاستعانة صار ضعف الصن وفرقيات مواحتى من لبنان وخلاف الأولان يمثل عباقر صن ومترورات يمثل رهام وواجبة من واجبة فالمواحتي بنان هي يضو ثق ريفل معي بيا سوريا لما وخلاف الأولان هي يضو صبر الماء يوبيها كشرته على نحو المتوضي ثويسية المئين سميكم إذا والمرورات هي يضو لمن ضفع أصماتي يوصل من إلي أعضاء حميسا والواجبة هي يضل المريض تفقح نوصني أصماتي عند العجز مركو كرواي فصل فيما تجيب فيه الزكاة خاطر الحكاة يا مؤلف رحمه الله تعالى وحيا لها الزكاة أي كواجبته ومحيب الأموال حالها التي تأصو تلزم أي كلا زمسه فيها حلال بحذو ذم الزكاة الزكورة كوا جيسو ستة أنواع ولحمها المعم والنمول إذا والنقدان لا ولا العياو والمعشرات وحيل اللقوطة وأموال التجارة على جناسها ووجبة كوا جيسانا رضوا عشر قيمة عروض التجارة آلاف جناسها قيمة ذم ثمن مبرك الله طيبيا الكاز ما ساتمن الافراديه ماشي الافراديه وورجيتازو يودتش ريجاز جا يوال معدين معدين قضاءكم لحررات اما لحما اي كوادو تزكدو ان نعمه او مخنوره اذا او سدخو كوودو سدخ دالتنا نودا يي جيليا اريه سدخ وفي واجبو وحا وشنه او هان لذانا وصادم ما يفكوا وجب وديم يرد لما تقول الله بحنا يوم ما يفكوا وجب هم يفكوا الله بحنا يوم وحوليا مغدا وراء الله عيو ذهب كأي في الدروية من كننساف في سمايلس كمن الشهقين لكن ننساف في سوالباتن يسقال أما لباتن دينار أما ديا خلاص دي اللواد يجه هذا شن يصير تنجران تقريبا أنا مرحبوجا sadafteed waxa weeyaan jiraan ka soo diban jiraan qolade lambar heysan leeyahay noo xiyal iyo lambar uu kulayey qaarba kuma qaarba حد qol iyo waxa ka mid ah qaarba waxa weeyaan haddii la sheegantahay koga waxa sidii yaa koo qaalisanudu yahay kan waxa weeyaan 20 qaar وحالب حين يزدهبك لا تنكى الدينار اما لا تنكى المسقل با وحاب القيامة ليسا اخر ما حالكو صاهده شنو شن صومه طيب سابقتين اما اتصوانه قيبي محينو قريسا لو لماذا الدينار صومه لو لماذا الدينار افر وصي قيبي شنو شنو بقى انداء صالة دينار أبو عبد الله يمشي صفرات. في الضلام يلا لابق له ذنهم ورخيه كوجار مئة تاد ذنحمي ضابحنايسام مئة تاد ذنحمي منه وحطنا بحنايسام هو العشرة تبريكه. والله العشرة لابق له بلتون وقيب. لوالله. حيا ماشاء لا أقول لكي سمح لا أفضل لكي سمح في <تصفيق> الضالة لبنبقه تمنى قيب لبنبقه أفروسي قيب شمت أفضل لكي سمح سمحين أفضل قيبتك عليه وروده تدياروح الله يقانو تدياروح قناع الصلاة إذا واحد تلقى نعصان عيسوم وحد خواد قيمين إيسا عراضة قيمة أحد عدوها تخوا إيبين إيسا الضوصات قيمية أدوها كووتا ناوكوس وقلات قيمه أحمد فلتوي من يسوع كد وقيمي وحاصب بحري بوحدو قيم وقيم لسات طمن طمن قبل أفرسي قيم نشر ضد يسوع والكاسة قد الكاسة وقد جاهله أم تبلغ عنه هذا مهلا لك جاهله حيث مجدلا العكس غير تقرأ بجوئي سكن قد كنا عاص وحاصمين له قد يأذ الله عكس الله على كاشة أو فقده وحاصمين وحضو قيمنا يسا مرغز حوية شميلة أثر عديدة إسكالة ماشي شاماتهم لعلتها محيرات أما حضبنا تماشي عطيش معذنتنا يظنوا كاس كالوك كاسا تقوم عن نزو ووحي سنانا أولكي اللي يقضوا ودواءك اغنوا بركضوا حيداهم صفينها قيتا صفينة النجا وعيداهم حوكا وحويا قيمتها مؤلف الإمام الصالم إن الصنير الحضرمي رحمه الله تعالى والقرية حولك الزكاة لازم يكون كيدا. إن تم ذنب الإمام حاكم برميله إن محمد النووي جاوي من شاء الله رجلي واي. أسلم. لا. واشتر. دكت. حضر الحمد. دكتور يعلم. حلو. تامزني. قل الله أعطني لكم في جارة الله فصلنا في سلوة الغمضان بشر رمضان مرق الجارة أكثر فصلنا في سلوة الغمضان مش رمضان واحد بصر ما نسو يجيبه حوالي الدمالية صوم رمضان بشر رمضان إنا صومه بأحد أمور خمسة شمر يوم كمينة أحده المسوط بكمال شعبان ثلاثين يوما صد كمال مر شعبان الله يسرمه وثانيهما قضى الكلبات إلى الصلاة والسلام وبالرؤية الهبالي بشأرة الهبالة في حق من ضف حقي رآه أركي وإن كان فاسقا فاسق الله المغضبين قلت لأي حدوه السبو أركي فاسق ما أوجهي والكي سلقارا معي وحاويان لكن السبوان أصوم لي السبوان أصوم لي وإدرية الهلال بشعر السيدة في حق من قف حقه رآه أرخي وإن كان فاسق بعضه والثالثة الصحاب بثبوت سبناشي سويا أرث السيدة بشعر الكسوناتي في حق من قف حقه لم يره أن أرد بعدل شهادة من عادل المرخات بمعنى وحاوليا وإن الكسونات قصد بشعر مون أرد لكن عادل ما هو طلب وطلب عليه فصوموا ارق لكن عادل ارتدي ورقمني ويا في في حق من له حق لم يروى ارتقي شهادتي من مرخص حويا عادل ارتقي رابعا تصرااد و باخبار عدل من عادله هو رواية روايه موثوق به من كل سونيا سي فوهو حاسما وقع في القلب قلب يخدعيه سدقه رمتسة أم لا أم يدخدعيه أو غير المصوبة من الوكل الصناعيه إن وقع في القلب قلب يدخده سدقه رمتسة من عادلة أيها وحوريهي أنا بشي معرك لكن جبل وعادلة ووكل صناعيه بأركيه أنا Ama أرغميه أم ها أرغميه لكن بشي العركوي الصناعي حدين لكن أنه كالصاني لك لكن قلبه يقعي كل عدى إنه رغم شيء غير يا ناسوبي وقام سؤال تشاط بظن دخول رمضان رمضان قلتان كذا إن المرغة حول ما لا يسوي أيام بالاستهادة استهادة الدلال في منقفك اشتبه عليه ذلك أرضى سيسكن لحظا شيء وقته يلقى رمضان في أيام أو كيف يبدو برؤية صفة فارغة شاء الله وطبرة وطعا بله تعطيقه صلى الله عليه وسلم وعلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم